صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <أم> <أم> اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض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 أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال رَبِّي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَنْ آمَنَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَسُولًا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 وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَانْ قَصْرَنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأس لا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلق للسماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 أَمِتَّخَذُونَ آلهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا آلهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَوْ كَانَ فِيهِ مَا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 يَديهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَٰلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ كَمَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وأن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم وَجَعَلنا فيها فجاجا سُبُلًا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفًا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبرك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ثائقة الموت كل نفس والجر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 عَلامُ الَّذِينَ كَفَرُوا حين لَا لَّا يُكَلَّمُونَ عُيُونُهُمْ نَارٌ وَلَا عَنْظُورٌ وَلَهُمْ يَنْصُرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا مُنْذَرُونَ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 افلا يرون اننا ناتي الارضا نقصا من اقر فيها افهم الغارقون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ستةون نفحة من عذاب ربك لا يكونا يا ويلنا ليقولوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين يوم قيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا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 ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقرهم وأنا على ذلك من الشاهدين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 قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم قاروا فأتوا على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنفسهم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 وندجينا هو لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَاهُ صالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتَيْهِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع دارود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسري من الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عمل دون ذلك.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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرالعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إن وَذَنَّ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُضْغَباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَن لَّن عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنَّا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك ننجي المؤمنين وزكريا إذ ناداه ربه ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وهو أنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَتْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدِبٍ يَسْتَحْيَانُونَ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 حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَارِدٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَصْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِن حسنا أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خاردون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس جلر الكتب كما بدأنا أود خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.